wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi الرحيم.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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيُّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul-'azhim a'udhu billahi minash shaitani r-rajim min hamzihi wa nafthihi wa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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul-'azhim a'udhu billahi minash shaitani r-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi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 إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع عرشه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم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 وَلَا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم مِنْ همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 وَلَا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيُّه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه Bismillahir Rahmanir Rahim الرحيم la ilaha illa huwa al-hayyul qayyumu la ta'khudhuhu سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 وَلَا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم مِنْ همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir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 وَلَا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahir Rahmanir Rahim الرحيم la ilaha illa huwa al-hayyul qayyumu la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm في ma fis samawati الأرض ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir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 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض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 وَلَا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaitani r-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaitani r-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi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 من حَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم اللَّهُ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim a'udhu billahi minash shaitani r-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi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 إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع عرشي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم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 wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal العظيم 'azhim a'udhu billahi minash shaitani r-rajim mim hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir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 ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسعت كرسيُّه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه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 ولا يعوذ حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم